أسبه جهنم ولدك سلم فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن الله في ظلل من الغبان والملائكة mm -hmm.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 بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى النساء في المحيض ولا تقرروهن حتى يطرروا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوادين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وبشر المؤمنين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 وإنسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أيّ يتراجعا فلأ جناح عليهما أيّ ترجعان إن, إن ظن أيّ أن حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا قلقتم النساء فبلغن أَجَلَهُنَّ فأمسكوهن بمعروف أَوْ سرحوهن بمعروف ولا تنسكوهن ضِرَارًا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيَاتِ الله هزوا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 وَالَّذِينَ يُتَغَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بِمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيلٍ ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم, أو اكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا محروفا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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتب قدره متاعا ذي المعروف, المعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من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 وللمطلقات متعود المعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوهن حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم احياهم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 وقال لهم نبيهم ان الله قد ابعث لكم طالوت ملكا قالوا, قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم سعة من المال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 وَبَقِيَةٌ مما ترك آل موسى وآل هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إن كنتم مؤمنين فلما فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ قال قَالَ إِنَّ اللَّهَ مبتليكم بنهر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 وأَكَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ وَلَوْلا دَفعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ دُفَاعٌ عَلَى الْعَالَمِينَ تَلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِن لفضيله الدكتور محمد